في العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إطرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً مزيداً أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت هو بالقدر خيره وشره فبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أركان الإيمان التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا على الوجه الصحيح وهي ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جبريل الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجه من طريقه الشيطان ورواه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخرجه من طريقه مسلم لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بالله تبارك وتعالى هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الله الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به وهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فالإيمان بوجوده سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته أي الإيمان بانفراده تعالى بالربوبية والإيمان بانفراده تعالى بالألوهية والإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الأركان في قوله وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وهو الإيمان باليوم الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والبعث بعد الموت أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال شيخ الإسلام والبعث بعد الموت أي وأن تؤمن بالبعث بعد الموت والبعث بمعنى الإخراج يعني هو إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم يوم القيامة لفصل القضاء بينهم ولمجازاتهم بأعمالهم على الصفة التي بينها الله تبارك وتعالى في كتابه وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة البعث بمعنى الإخراج يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم فهذا ركن من أركان الإيمان لا بد أن يأتي به العبد لكي يكون مؤمنا مع جملة الأركان وهذا هو معتقد أهل السنة في اليوم الآخر أن الله تبارك وتعالى يبعث الناس بعد موتهم ليوم الحساب وما يتبع ذلك مما ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته فهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين بل بإجماع اليهود والنصارى حيث يقرون بأن هناك يوما يبعث الناس فيه ويجازون فيه فأما الكتاب فأما القرآن العظيم فيقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى لا تبعثون، وقال عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون في آيات كثيرة دلنا فيها ربنا دلت قدرته وتقدست أسماؤه أنه سيبعث الناس اليوم الحساب وأما في السنة الشريفة فقد جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأجمع المسلمون على هذا إجماعا قطعيا وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازون بأعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يا أيها الإنسان إنك كارح إلى ربك كجحا فملاقيه فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وليس عندك شيء من العمل الصالح فانظر ماذا عملت اليوم النقلة وماذا عملت اليوم اللقاء فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرونها ليدركونها أم لا يدركونها قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا وأما أعمال الدنيا فيقول ربنا تبارك وتعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون فأتى بالجملة الإسمية المفيدة للثبوت والاستمرار هم لها عاملون وقالت تعالى لقد كنت في غفلة من هذا يعني يوم القيامة فكشفنا عن تغطائك فبصروك اليوم حديد فأكثر الناس في غفلة وأما الرحيم الله تعالى فإنه يعلم أنه سيموت إن لم يكن اليوم فغدى أو بعد غدى وأنه سيلقى ربه تبارك وتعالى وأن الله رب العالمين سيبعته بعد الموت ليوم الحساب وأنه مسؤول عما قدم وأنه سيجازى بالخير خيرا وبالإحسان إحسانا وأما إذا جاء بالسوء فله العاقبة التي هي له وقد بيان لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك بأجل أبيان فقال سبحانه بل قلوبهم في غمرة من هذا وأما في أعمال الدنيا فذكر ربنا هذا الأمر الثابت المستمر ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث هذا البعث الذي تفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين فهذا إجماع عند المسلمين وهو إجماع قطعي بل إنه قد أجمع على ذلك اليهود والنصارى فكل متدين بدين قد أقر وآمن بأنه مبعوث ليوم الحساب وهذا هو أحد أركان الإيمان الستة وهو من معتقدات أهل السنة لا يمكنه أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا ومنكره البعث الجثماني كالفلاسفة والنصارى كفار وأما من أقر به ولكنه زعم أنه يبعث الأرواح في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا فهو مبتدع وفاسق والذي ينكر البعث هو كافر كفرا أكبر ينقل من الملة وأما الذي ينكر أن هذه الأرواح ستعود إلى أجسامها وستعود إلى أجسادها وأنه ستعود في أجساد غير الأجساد التي كانت في الدنيا فهذا مبتدع وفاسق وضال والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان الايمان بالقدر خيره وشره والقدر في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها اقدره او قدرت الشيء اقدره بكسرها قدرا وقدر اذا احطت بمقداره قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها اقدره بكسرها قدرا وقدر. إذا أحط بمقداره والمراد به في لسان الشرع أن الله عز وجل عالم مقادير الأشياء وأزمانها ثم أوجدها بقدرته ومشيئته على وفق ما علمه منه وأنه كتبها في اللوح قبل إحداثها القدر تقدير الله عز وجل للأشياء وقد كتب الله تبارك وتعالى مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد روى مسلم بسنده عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائط قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقوله وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر خيره وشره فأما وصف القدر بالخير فالأمر فيه ظاهر وأما وصف القدر بالشر فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر كل أفعاله خير وحكم لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول أما باعتبار الفاعل فلا. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه والشر ليس إليه فلا شر باعتبار الفعل فلا شر إلا باعتبار المقذور والمفعول فمثلا نحن نجد في المخلوقات المقدورات شر، ففيها الحياة والعقارب والسلاع والأمراض والفقر والجذب وما أشبه ذلك، وكل هذه بالنسبة للإنسان شر، لأنها لا تلائمه. وفيها أيضاً يعني في تلك المقدورات المعاصي والفجور والكفر والفسوق والقتل والعصيان وغير ذلك. وكل هذه شر لكن باعتبار نسبتها إلى الله رب العالمين هي خير لماذا؟ لأن الله رب العالمين لم يقدر شيئا ولم يقدر هذه إلا لحكمة بالغة عظيما عرفها من عرفها وجهلها من جهله أما قوله خيره وشره الإيمان بالقدر خيره وشره أما وصف القدر بالخير فظاهر وأما وصف القدر بالشر، فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله فعل الله ليس فيه شر, والشر ليس إليه كل أفعال الله خير وحكمة الشر في المفعولات والمقدورات وعلى هذا يجب أن نعرف أن الشر الذي وصف به القدر إنما هو باعتبار المقدورات والمفعولات لا باعتبار التقدير الذي هو تقدير الله وفعله ثم أعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة ولذلك كنا نقول قديم إذا قيل لك هل خلق الله تبارك وتعالى الشر فاستفصل قل له ماذا تريد إن أردت الشر المطلق فلم يخلق الله تبارك وتعالى الشر المطلق وإن أردت الشر النسبي فالشر النسبي يكون خيرا من وجه آخر فلا يعد هذا شرا محضا وإنما هو شر نسبي كما قال الشيخ ثم علم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شر قد يكون شرا في نفسه لكنه خير من جهة الأخر قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا النتيجة طيبة وعلى هذا فيكون شر في هذا المقدور شراً إضافياً أي شراً نسبياً وليس شراً حقيقياً ليس شراً مطلقاً لأن هذا ستكون نتيجته خيراً كما قلنا قديم لو أن إنسان صار في الصحراء فعد عليه أسد فافترسه هذا الذي وقع عليه من ما قدر الله تبارك وتعالى له وشر شر بالنسبة له ولكنه خير بالنسبة للأسد وخير بالنسبة لمخلوقات كثيرة سوف تطعم من هذا اللح وتعيش على تلك الجيثة بعد حين ثم هذا خير وشر بالنسبة لورثته قد فقدوه ولكنهم في الوقت ذاته سيرثونه وهو أيضا خير بالنسبة لبائع الأكفان وخير أيضا بالنسبة للغاسل والدافني إذا كان سيتحصل على شيء فلا يعد شر مطلقا ولا شر حقيقيا وإنما هو شر إضافي أو شر نسبي قال شيخ رحمه الله والناصر حد الزاني مثلا إذا كان غير محصل أن يجلد مئة جلدة ويسفر أن يغرب عن البلد لمدة عام هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه لأنه لا يلائمه لكنه خير من وجه آخر لأنه يكون كثارة له يكون كثارة للذنب الذي وقع فيه فهذا خير لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة فهذا خير له ومن خيره أيضا أي من خير وقوع هذا الحد الذي هو شر للمحدود على نحو من الأنحاء من خيره أنه ردع لغيره ونكال لغيره فيكون تطهيرا للمجتمع فإن غيره لو هم أن يزني وهو يعلم أنه سيفعل به مثل ما فعل بآلة لارتدع بل قد يكون خيرا له هو أيضا باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل الذي سبب له هذا الشيء فكما ترى لا يقال إنه شر مطلق ولا شر حقيقي وإنما هو شر إضافي أو شر نسبي فهو خير من جهة أخرى أما بالنسبة للأمور الكونية القدرية فهناك شيء يكون شرا باعتباره مقدورة، كالمرض مثلا فالإنسان إذا مرض فلا شك أن المرض شر بالنسبة له لكن فيه خير له في الوقت وخيره تكفير الذنوب قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها لاستغفار ولا كفرتها التوبة لوجود مانع مثلا لعدم صدق نيته مع الله عز وجل في استغفاله وتوبته فتاتي الأمراض والعقوبات فتكفر هذه الذنوب هي شر باعتبار وهي خير باعتبار آخر فهذا شر إضافي أو شر نسبي ومن خير المرض أيضا أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض الأصحاء لا يدرون ما قدر الصحة لكن إذا حصل المرض عرف الأصحاء قدر الصحة الصحة كما يقولون تاب على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى فهذا أيضا خير وهو أنك تعرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه فهذا كله خير قد تضمنه, وقد تضمنه المرض فهو شر لأنه لا يلائم فهو أشر بهذا الاعتبار ولكنه خير بهذه الاعتبارات أيضا فالحاصل أن هذا الأمر ينبغي أن ينظر إليه على هذا النحو. المرض مثلا من خيره أنه قد يقول في هذا المرض أشياء تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها إلا المرض يقول الأطباء بعض الأمراض المعينة تقتل هذه الجراثيم التي في الجسد وأنت لا تدري هذا قاله الشيخ رحمه الله تعالى فعده من الخير الإضافي أو من الخير الذي ينطوي عليه الشر الذي لا يمكن أن يكون من فعل الله تبارك وتعالى شرا خالصا فالله تبارك وتعالى لم يخلق الشر المطلق وإنما ما كان من ذلك فهو شر باعتبار المقدور لا باعتبار القدر فباعتبار القدر فعل الله كله خير لا شر فيه وأما باعتبار المقدور فإن المفعولات والمقدورات قد تكون شرا لمن قدرت عليه ولكنها لا تكون شرا محضا كما رأيت بل تكون شرا من وجه وتكون خيرا من وجه آخر فالحاصل أن الشر الذي وصف به القدر والقدر الإيمان بالقدر خيره وهذا ظاهر وشره الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله أما تقدير الله فكله خير وأما عند وقوع هذا القدر على العبد وعند حدوث المقدور قد لا يكون ملائما وقد لا تتبدى الحكمة فيه ولكنها لا بد أن تكون في النهاية مؤدية إلى خير تقدير الله تبارك وتعالى كله خير والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج المسلم من حديث علي رضي الله عنه والشر ليس إليه والشر ليس إليه وأيضا الشر الذي في المقدور ليس شرا محضر بل هذا الشر قد ينتج عنه أمور هي خير فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا والقدر خيره وشره وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى سوف يتكلم عن القدر بكلام هو أطول وأفسح وأوسع من هذا مع بيان درجات القدر عند أهل السنة قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته في الإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تهييف ولا تنكيب هذا في الإثبات وأما في النفي فطريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته هي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع قادهم أي مع اعتقاد أهل السنة ثبوت كمال ضده لله تعالى وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثمات مما تنازع فيه الناس كالجسم والحيز والجهة ونحو ذلك فطريقة أهل السنة فيه التوقف في لفظه التوقف في لفظه فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم ورود ذلك فلا يثبتون ولا ينفون كالجسم والحيزي والجهب لا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك وأما المعنى فأستقصلون عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا يمكنه على الله تبارك وتعالى قبلوه وهذه الطريقة الواجبة لقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا النفي وهذا الاثبات على هذا النحو وهذا هو القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل فهذه طريقتنا نحن أهل السنة في أسماء الله وصفات في الإثبات نثبت للأي تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل وفي النفل ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ونعتقد ثبوت كمال ضده لله تعالى ما لم يرد فيه إثبات ولا نفل مما تنازع فيه الناس كالحيز والجهى ونحو ذلك وطريقة أهل الصنة أنهم يتوقفون في اللفظ فلا يثبتونه ولا ينفونه لعدم الورود ويستقصلون عن المعنى فإن كان المعنى لا يقب بالله تبارك وتعالى فإنهم يقبلونه وإن كان المعنى مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه ردوه فعدي الطريق الواجب وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شرك الإسلام ومن الإيمان فمنها هنا للطبعيض طبعيضية لأنه قد ذكر أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات فهذا هو الإيمان بالله تبارك وتعالى فبعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان نبي. صلى الله عليه وسلم فهذا من الإيمان هذا بعض الإيمان بالله ومن الإيمان بالله وركز الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة على هذا الأمر لوقوع القلل فيه عند كثير من طوائف الأم الذين يفرطون والذين يفرطون الذين يعطلون والذين يمثلون الذين يحرفون والذين يكيفون والذين يمثلون والذين يعطلون كثير هم من طوائف هذه الأمة وقعوا في أمثال هذه الأمور العظيمة التي فيها خلل بالاعتقاد الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه بما وصف به نفسه هل كان ينبغي أن يقول وسمى به نفسه الإيمان بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه شايف الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الصفة فقط بما وصف به نفسه في كتاب إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة فتكون الصفات أعم من الأسماء لأنه ما من اسم إلا وقد تضمن صفة ومن الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن تؤمن بالاسم لأنه توقيت في الكتاب أو في السنة أن تؤمن بثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى وأن تؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة الحي تؤمن بصفة الحياة السميع تؤمن بالاسم وتؤمن أيضا بالصفة التي تضمنها الاسم وهي صفة السمع لله تبارك وتعالى ثم إذا كان الاسم متعديا تؤمن بما تعلق به هذا الاسم وإذا كان الاسم لازما فإنك تؤمن بالاسم بوروده بأنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وتؤمن بما تضمن الاسم من الصف فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه لم يقل بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه فلم يذكر الأسماء لماذا لأنه ما من اسم إلا وقد ضمن صفة فإذا قال بما وصف به نفسه في كتابه فقد دخلت الأسماء أي الأسماء الحسنة أو لأن الخلافة في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة فالمعتزلة يثبتون الأسماء الأشاعرة والماك الويدية يثبتون الأسماء لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات فالخلاف في الأسماء خلاف ضعيف والخلاف القوي والمعترك الهائج إنما كان في الصفات لا في الأسماء فلعل الشيخ رحمة الله عليه لذلك اقتصر على الوصف فقال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه على آله وسلم لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف به نفسه. لأحد هذين الأمرين إما لأن كل اسم يتضمن صفة وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام فهنا هو التخريج على هذا الإيراد يعني إذا استشكل أحد وقال قال شيخ الإسلام الإيمان بما وصف به نفسه لما لم يقل الإيمان بما سمى به نفسه والإيمان بما وصف به نفسه لأحد هذين الأمرين أو لهما معا أنه ما من اسم إلا تضمن صفة ولأن الخلافة في الأسماء خلاف ضعيف بالنسبة للمنتسبين للإسلام الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه يعني في القرآن العظيم سموا الله تبارك تعالى كتابا لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب في الصحف التي بأيدي السفرات الكرام البررة مكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف هو كتاب بمعنى مكتوب واضاف الله تبارك وتعالى إليه أنه كلامه سبحانه وتعالى حقيقة منه بدأ وإليه يعود غير مخلوق هذا اعتقاد أهل السنة في القرآن العظيم أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله تبارك وتعالى به حقيقة وأنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيا ومنه بدأ تبارك وتعالى وإليه عود غير مخلوق فهو كتاب بمعنى مكتوب أضافه الله تبارك وتعالى إليه لأنه كلامه سبحانه وتعالى فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة فكل حرف منه تكلم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب العظيم فهذا القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هو كلام الله تبارك وتعالى حقيقة تكلم الله به حقيقة الله رب العالمين قد تكلم بالقرآن العظيم هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولشيخه رحمه الله تعالى فيها مباحث المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه واجه ذلك أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته فالإيمان به الله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجود ذاته المقدسة تبارك وتعالى والإيمان بانفراده بالربودية والإيمان بانفراده بالألوهية والإيمان بأسمائه والصفاته فهذا من هذا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأسمائه والصفاته فهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى من الإيمان بالله فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فلا تكون مؤمنا بالله تبارك تعالى حتى تؤمن بما وصف الله تبارك تعالى به نفسه ومن هنا تعلم الخلل الواقع في اعتقاد كثير من طوائف وجماهير المسلمين لأنهم لا يعرفون هذا ولا يدرون فضلا عن أن يؤمنوا به فكيف يؤمنون بالمعدوم هو عندهم كالمعدوم لا يعلمونه هم يجهلونه وإذا كانوا له جاهلين كانوا له أعداءه فالناس أعداء ما جهلوا ذات الله تبارك وتعالى تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف وجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل وجود ذات مجردة عن الأوصاف أمر مستحيل فلا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات فما مر بنا كثيرا من كلام الشيخ الإسلام أن ذلك يمكن أن يوجد في الأذهان لا في الأعيان فالذهن قد يفرض المعدوم والذهن قد يفرض المستحيل أي الذهن يمكن أن يفرض هذا ولكن هذا وجود في الأذهان وليس بوجود في الأعيان وهذا ما ترجمه الشيخ هاهنا وضرب عليه المثال ولا يمكن أن توجد ذات مجردة عن الأوصاف أبدا وقد يفرض الذهن أن هناك ذات مجردة من الصفات هذا فرض ذهني ينبح وأما في الأعيان فلا يكون لكن الفرض ليس الأمر الواقع أي أن المفروضة ليس كالمشهود الذي يقدر في الذهن سوى الذي يكون له وجود في الواقع فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا فالذهن قد يفرض مثلا شيئاً له ألف عين في كل عين ألف سواب وألف بياض وهذا الشيء له ألف رجل في كل رجل ألف إصبع في كل إصبع ألف ظفر وله ملايين الشعر في كل شعرات ملايين الشعر أيضاً يفرض هذا وقديما وضع واحد من الوضعين حديثا وقال إن الإنسان إذا قال كذا خلق الله تبارك وتعالى من كل حرف مئة ألف ملك لكل ملك مئة ألف رأس في كل رأس مئة ألف لسان كل لسان يسبح الله تبارك وتعالى بسبعين ألف لغة فما يزال في مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف هكذا هو يفرض هذا هو يفرضه الذهن يفرض المعدوم ويفرض المستحيل الذهن يفرض ما يشاء فيكون لهذا المفترض المطروض وجود ذهني وأما وجود واطعي وأما وجود مشاهد فهذا لا يكون فالإنسان يمكن أن يفرض هذا الذهن يمكن أن يفرض هذا يمكن أن يفرض شيئا له ألف عين وفي كل عين ألف سواد وألف بياض، وله ألف رجل وفي كل رجل ألف إصبع وفي كل إصبع ألف ضف وله ملايين شعر، وفي كل شعرة ملايين الشعر فليفرض الذهن ما يشاء ولكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد بدون صفة لهذا كان الإيمان بالصفات الله من الإيمان بالله لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود ويجب الوجود وهذا باتفاق الناس وعلى هذا فلا بد أن يكون له صف حتى الذين ينكرون الصفات لا يمكن أن ينكروا الوجود لأنهم لا يعبدون عدم فإذا قيل لهم أنتم تؤمنون بواجب الوجود يعني تؤمنون بموجود لا يستمد وجوده من غيره ولا وجوده بمتوقف على غيره من كان وجوده من ذاته من حيث هي ومن كان وجوده لذاته من حيث هي واجب الوجود هم يؤمنون بهذا إذا آمنوا بهذا فقد أثبتوا له صفة إذا فقد أثبتتم له صفة وإلا فلا يمكن أن يوجد موجود أو أن يكون موجود من غير صفة فهذا هو المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه هذا من الإيمان بالله فلا يصح إيمانك حتى تؤمن به أن تؤمن بما وصف الله به نفسه فالإيمان أربعة أركان يعني الإيمان بالله أربعة أركان أن تؤمن بوجود ذاته وأن تؤمن بانفراده بالربوضية وبانفراده بالألوية وأن تؤمن بأسمائه والصفات فهذا هو الذي يتكلم في شيء الإسلام رحمة الله عليه المبحث الثاني أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاء دون أن يرجع إلى شيء سوى المصوص قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك القرآن والعقل ففي القرآن يقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل الله تبارك وتعالى هذه المحرمات محرمات اصليه في كل دين هذه المحرمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الايه من سوره الاعراف محرمات اصليه محرمه في كل دين وهي ترتقي في التحريم وأعلى ذلك أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا هو الذي فتح باب الكفر وباب الفسوق والبدعة القول على الله بلا علم هذا أكبر جر ولذلك جعله الله تبارك وتعالى هكذا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فهذا أعظم المحرمات تحريما في ديم الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم وهذا محرم بنص القرآن العظيم كما في هذه الآية الجليلة الشريفة ويقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عَنْهُ مسؤولا وَلَوْ وصف الله تبارك تَبَارَكَ بما لم لَمْ به بِهِ فقد فَقَدْ ما ليس لك به بِهِ فوقعت فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه اذا ثاني الايهان من كتاب الله تبارك وتعالى تدلان عليه أن نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا وصفنا الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه في كتابه ولا على لسان رسوله كنا حينئذ قد قلنا على الله ما لا نعلم وكنا قد قفونا ما ليس لنا به علم وهذا محرم تحريما أصليا القول على الله بلا علم تحريمه تحريم أصلي في كل دين بعد بقية هذه المحرمات التي ذكرها الله رب العالمين في هذه الآلة وأما الدليل العقلي على أنه ينبغي علينا أن نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الدليل العقلي على هذا هو أن الصفات صفات الله عز وجل من الأمور الغيبين ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته تبارك وتعالى. لأن ذلك أيضا غير ممكن نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة مع أنه مطلوب شيخ الإسلام يذكرك هذا الكلام بكلامه في التدمرية عندما تكلم عن الأصلين وضرب المثلين وذكر القاتمة الجامعة بالأمور النافعة فضرب مثلين أتى بهما الشيخ رحمه الله هنا. هذا هو المثل الأول من المثلين ذكر شرك الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في التدمرية أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلق وبين ذلك بأصلين هما القول في بعض الصفات كالقول في بعض والقول في الصفات كالقول في الذات وضرب مثلين أولهما نعيم الجنة والثاني الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان ثم ذكر خاتمة جامعة فيها قواعد نافعة والشيخ الصالح رحمة الله عليه هنا أتى بالمثلين الذين ضربهما الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمري. المثل الأول هو نعيم الجنة قال الشيخ رحمه الله تعالى نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيق يعني ذكر الله تبارك وتعالى أن في الجنة أنهارا ولبنا وعسلا وحورا وقصورا وذكر الله تبارك وتعالى ما فيها من النعيم والاسماءها هنا بهذه المسميات التي ذكر الله تبارك وتعالى اسماءها في الجنة هي ذات الأسماء فإن هنا في الأرض أيضا ماء وعسل ولبن وخمر وقصور وفاكهة وغير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى من نعيم الجن ولكن هذا مخلوق وهذا مخلوق وشتان ما بين الحقيقة، شتان ما بين الحقيقة، نحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى من نعيم الجن ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولقوله تعالى كما في حديث القدسي المتفق على من بواية أبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه قال تعالى أعدبت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا فطر على قلب بشه فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بالصفات المعلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها فكيف بالقابة؟ يعني الفارق بين ما ذكر الله تبارك وتعالى من نعيم الجنة من الحور والقصور ومن الأنهار والأشجار والفواكه وغير ذلك مما له أسماءها هنا في الدنيا بحقائق نعرفها في الدنيا ولكن مسميات الأسماء التي هي في الجنة من النعيم المقيم في الجنة الذي أعده الله تبارك وتعالى للطائعين هذا مخلوق وهذا مخلوق ولكن شتان ما بينهما هذا في المخلوق فكيف بالخالق ما الذي يريد المثل لماذا ضربه شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أصلا يريد أن يقول أننا ينبغي علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وهذا الوصف لله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وإن ونفق هذا الوصف من حيث الظاهر بعض ما يتعلق بصفات المخلوقين كالعليم والعليم فالله تبارك وتعالى سما نفسه عليما ووصف بعض خلقه بأنه عليم وسمى نفسه حليما ووصف بعض خلقه بأنه حليم فيقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المثل أسماء تطلق على أشياء في الجنة وهذه الأسماء عندكم لحقائق تعرفونها في الدنيا وهذه الحقائق لتلك الأسماء في الدنيا وتلك الحقائق لتلك الأسماء في الجنة هذه الأسماء متطابقة هي ذات الأسماء وتلك الحقائق ما أبعد الفرق بينها وهذا مخلوق وهذا مخلوق الآن المخلوق يمكن أن يوصف بأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حليم الله رب العالمين عليم حليم سميع بصير شتان لأنه إذا رأيتم الفارق فيما مضى بمثال نعيم الجنة بين الحقائق المخلوقة مع التوافق والتطابق في الأسماء فشتان ما بين هذه وهذه وهي مخلوقة فكيف إذا تعلق الأمر بالخالق العظيم يضرب هذا المثل من أجل أن يقول إنه ينبغي أن نصف ربنا بمواصف به نفسه وهذا لا يثبت تشبيها ولا تمثيلا ولا تواطؤا ولا شيء ومثال الآخر وهو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في تدمرية الإنسان فيه روح الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان لا يحيى الإنسان إلا بالروح لولا أن الروح في بدنه ما حي ولا يستطيع الإنسان مع ذلك أن يصف الروح لو قيل له ما هذه الروح التي بك ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك لو قيل له ما هي الروح صف لنا هذه هنا حينئذ المسكين لو قيل له ذلك متفكرا يفكره ولا يستطيع أن يصفها أبدا مع أنها قريبة من بين جنبيه روحه ويعجز عن إدراكها مع أنها حقيقة يعني شيء يرى هي حقيقة شيء يرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في موت أبي سلمة رضي الله عنه وعنها وعن سلم أن الروح إذا قبض تبعه البصر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلامته وقد شق بصره يعني شخص ببصره وقد مات رضي الله عنه فأغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فإذا هو شيء يرى شيء يرى فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة يرى روحه وهي مقبوضة فليهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي تقبض وتتبعها العينان بصرا شيء يرى وقد خرجت الروح تؤخذ هذه الروح تجعل في كفن يصعد بها إلى الله ومع ذلك ما يستطيع الإنسان أن يصف الروح وهي بين جنبي فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه هذا مهم أذان المثلان ما شيخ الإسلام رحمه الله وهذا الحديث الذي أشار إليه الشيخ وعند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت روح المؤمنة تلقاها ملكان مصعدانها وأيضا الحديث الذي رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج الروح من الجسد سواء كان العبد مؤمنا أم كان كافرا في حديث طويل رواه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد إذن من تحقق ثبوت الصفات لله رب العالمين وأما المبحث الثالث فهو أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصب به نفسه فأما دليل ذلك من السمع فالآياتان قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما رفع والإذن والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سيطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وأما من العقل فهذا أمر غيدي كما مر لا يمكن إدراكه بالعقل قد مر ما ذكر شيخ الإسلام من المثلين فلا نصف الله تعالى بما لم ينصف به نفسه كما يقول الفلاسفة مثلا الله تبارك وتعالى هو العلة الفاعلة وكما يقول الماسون وتبعهم على ذلك جهال المسلمين إن الله تبارك وتعالى هو المهندس الأعظم الذي هندس هذا الكون، وبعضهم يقول إن الله تبارك وتعالى هو الفنان الأكبر الذي لونت ريشته هذا الوجود إلى غير ذلك من أمور الإحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى هذا أمر غيدي لا يمكن إدراكه بالعقل لابد من أن نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب علينا أن نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه ولا نصف الله تبارك وتعالى بصفات من عندي أنفسه هذا أمر غيبي إن فعلناه فإننا نكون قد قلنا على الله ما لا نعلم وكنا قد قفونا ما ليس لنا به عنه صفات الله تبارك وتعالى من الأمور الغيبية فالواجب على الإنسان الأمور الغيبية أن يؤمن به على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء دون النصوص فما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما واصف به نفسه أو واصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث, والحديث. المبحث الرابع وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسلة على ظاهرها لا نتعدى. وهذا من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام في الخاتمة في التجمورية أيضا فقد ذكر وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداه وهناك لو ذكرت مسألة الإضافات عندما تأتي النصوص الاستواء الاستواء لا يأتي هكذا تستوي على ظهر الدابة تستوي السفينة على الجبل الرحمن على العرش استوى. فعند إجراء النصوص على ظاهرها ينبغي علينا أن نجريها على الظاهر من الكتاب والسنة لا نتعدى ذلك ستراعى حينئذ تلك الإضافات الرحمن على العرش استوى. إذا قيل لك كيف استوى، قل كيف هو إذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو وحينئذ القول في الذات كالقول في الصفات إذا قيل لك كيف استوى كيف ينزل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى كيف يضحك فقل كيف هو كيف ذات فيقول إذا كنا لا نحيط بشيء من علمه إلا بما شاء فكيف نحيط به علم سبحان كل القول في الذات كالقول في الصفات وأنت إذا أثبت ذاتا ليس كمثلها ذات أثبتنا صفات ليس كمثلها صفات فيجب اجراء النصوص الواردة في كتاب السنة على ظاهرها لا نتعدى مثال ذلك لما وصف الله تبارك تعالى نفسه بأن له عينين هل نقول المراد بالعين الرؤيا لا حقيقة العين لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفس ولما وصف الله نفسه بأن له يدين بل يداه مبسوطة لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده تقول لفلان عندي يد لا أنساه أي نعمة وجميل ومعروف لا أنساه لا نقول هذا فيما أثبته الله تبارك تعالى لنفسه من صفة اليدين بل يداه مفسوطتان لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية بل المراد باليد ما يسبقه من النعم على عباده فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه لا لم نصف الله تبارك تعالى بما وصف به نفسه وإنما يجب علينا أن نصف الله تبارك وتعالى بما أصبب نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه النصوص التي فيها هذا الوصف لله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة ينبغي علينا أن نجري تلك النصوص على ظواهرها لا نتعداها مع مراعاة القرائن والإضافات كما مر ذلك من تلك الفائدة الجامعة التي ذكرها شيف الإسلام في الخاتمة في التدمرية رحمة الله عليه نسأل الله رب العالمين أن يرحم علماء أن أجمعين من أهل السنة وأن يتجاوز عنهم أجمعين وأن يجمعنا وإياهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة وآخر العوانة الحمد لله رب العالمين